ثم قال المؤلف رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده والأمر بالشيء نهي عن ضده كيف الأمر بالشيء نهي عن ضده تتصور هذه المثال أمر بشيء نهي عن ضده نأتي بصيغة أمر أقول مثلا لهذا الشخص قم هذا إيش هذا أمر طيب إذا تحسنت الآن الشطر الأول الأمر بالشيء نهي عن ضد كيف يكون أمري هذا نهي عن ضد ما هو ضد هذا الشيء أولا ما هو الشيء الذي قلته الأمر بالقيام إذا القيام شيء ما هو ضد القيام ضده الجلوس فأنا لما أقول لهذا قم فأنا أمرته بإيش بالقيام المؤلف يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده فضد القيام الجلوس فاذا يقال إنك إذا قلت للإنسان قم فأنت الآن آمر ناهي فأنت الآن آمر ناهي آمر بإيش بالقيام وناهي عن إيش عن الجلوس فكنت ناهيا وإن لم تصرح وإن لم تصرح بالنهي، هذا معنى كلام المؤلف لكن المؤلف خالف كلامه هذا في كتابه القران وأنكر على من قال هذا يعني قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده هذا أنكره في كتاب البرهان وشنع على من قال وهو الذي قال شنع على من قال به وقد قال به هنا وقد قال به هنا طيب نأتي المساله هل الأمر بالشيء نهي عن ضده نقول نعم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده معنا لا لفظا معنا لا لفظا فإذا قلت لك قم فإن قولي قم يتضمن النهي عن الجلوس فمعنى إذا قلت لك قم فجلست تكون عاصيا ولا غير عاصي تكون عاصيا فتكون فعلت تركت أمرا وفعلت منهي تركت الأمر وهو القيام وفعلت المنهي وهو وهو الجلوس وهو الجلوس. لكن لا نقول إنه إن الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا فإن هذا هو قول الأشاعرة لأنهم يرون أن كلام الله هو المعنى النفسي فيستوي عندهم قم أو لا تقم أو قم ولا تقعد عندهم بمعنى واحد فيكل معنى النفسي يشمل الأمر والنهي والخبر والاستخبار وما أشبه هذه لتدخر وأن تخرج منها ما تدخر لكن نقول إن الأمر نهي عن ضده معنا لا لفظا معنا لا لفظا ثم عندنا مثلة الأمر بالشيء نهي عن جميع أفداده الأمر بالشيء نهي عن جميع أفداده فإذا قلت للشخص قم قل فما, فما هي أفداد القيام الجلوس والقعود والاستلقاء هذه أمور كلها أفداد كلها أفداد فأنا لما امر هذا الشخص وأقول له قم فيعني هذا أنني أنهى عن الجلوس وعن النوم نعم وعن يسمونه يستوفد نعم أن يستوفد بين القعود وبين القيام. فإن هذا الأمر يشمل جميع الأرزال. يشمل جميع الأرزال. فلو جاء شخص وقال لآخر قم. فنام. ما جلس لكن نام. استلقى. فهل يستحق العقاب أو لا يستحق يستحق أو لا يستحق طيب. إذا قال هذا أنت قلت لي قم وضد القيام هو جلوس فأنا ما جلست نمت أو استطيت فنقول لا إن الأمر هذا نهي عن جميع الأضداد نهي عن جميع الأضداد مجرد ما عرفنا أنه أمرك بالقيام يعني كل ما كان ضد القيام الجلوس والاسترقاء ما شبه ذلك هذا كله أنت ممنوع أنت ممنوع عنه